وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الزَّوَاجِكُمُ إلَى الْكُفْفَرِ فَعَاقِبَتُمْ فَعَاقِبَتُمْ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ زَوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَتُونَ بِهِ مُمْنُونٌ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين, ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك